اسمه المعرب مثل أن يكون الرفع بالالف والنصف والجر بالياء المسخ معقلها ويختص بالمصنى وكلا وكلتا كلا الكتاب يجب الحقات المصنى ما تشك إذا كان مغاطين إلى غمير كلا الكتاب إذا كان يدري في الآمير وصلاني وصلتاني كهربو تأكيدا وليتد أن نشر كتاب مسخي وابجاء الرجلان كلاهما كجاءت فعله الوقاية مبئولة الرجلان كساعدية على أن تمرط أبو نفاعلك شلاهما تأكيد معنوية ليس علامه رفعتين او الف سه هما مزاق إليها يا جاءني الرجلان اثنان يا جاءني اثنان فهناك او الف علامه فاعلان رايت الرجلين كليهما لا رأيت الرجلين اثنين اصبحوا أنا اسمع لا تتخذوا الهين اثنين لا تتخذوا يللا لا يلهيز اتخذوا فعلا واعطي شرعيه الهين عزيزي علامة النفي تكيفا ياء الى حيني اسمي كان اسميه حركه كبير معليه دو اله ما مثلا دو فر ما فر يارص جابوا اسمي ذكر يا شوفوا بيقول فيما تتخذوا الهين دو اله ما أم ان في شهاد شهاد كان نفيك على اتخاذ اله عشان اله او شيء يحددينها كان فر اثنين موني نمبر 2 موني ان لا تتخذوا دون أنا فرمان راضي يا راضي النبي قانون بنامز النجيل يفرمان راضي جداً لو اخت الجل ومن صعد ودفع مزارتي شال لما وري عالم شهادة هاور هالإير فيا راضي استعان لا يس معي مستعانك يا مرته بالرجليني كليهما يا مرته بالرجليني اثنيني طبعاً تعبي له إذا كان يجبو مؤنثة كلتا يجبو مؤنثة مثلاً يجي جاءني جاءني المرأة شيل داهمها، أنا أنتهم دا، هو السادس أن يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنسب والجر بالياء المكسور ما قبلها. أمير شر ناقص الإعرابا حاط رفع بواريك كما قبلها وكما مضموما نسب جرشي بياء كما قبل كما بيائك كما قبل مكسورة. ويختص بالجمع المذكر السالم. نل جمتك بواورون يون جمتي ذو. وأولي عشرين وأخواتها أولي عشرين ينباب أخود يسو سوسي شلو فنجاو شص وخفتاو هشتاو نوا تقول جاءني مسلمون المسلمون علامة مرفوع يا جاءني عشرون عجلا عشرون يتفاعل رجلا اجتميز علامة رفع بونك أوهو يا جاءني علماء هاتم من صاحب ما وكليك كأوليون تفاعل علامة ربقية عوّاوسة مال مضافن إليها رأيت مسلمين يا رأيت عشرين رجلاً يا رأيت أليمال مال إيّ علامة نفس ومسؤول لها السكانة يا مررت بمسلمين وعشرين رجلاً وأليمال كي يتعلامته جرّا لها السكانة نقول ما نقول الآن نقول الألباب أولي الألباب هل وفي إنما يتذكروا أولو الألباب يعني فقط صاحبان اللب، لغب يعني أقل خالصة كثيك الله في الهواء وثانبوه شاعبين هواي كان كان هواي كيف لم يحثتي أجاد المتذكرة هواي فقط أوانيك داري لب، داري أقل خالصة كثيك الله شاعبين هواه وتخاهي الدنيا فلسيتي كالله هو قالوا لينك ردير تلك التنكيب الأيجي إنما أداة حفرة يتذكروا فعل رزارع أولوفها عالية وفعلتها علامة الرطبه الالبابي وضافا اليه مجولا נאמوا quando say al inn fi zalik ayatin li ulil albab li ulil albab huna mahat jarr ulil majrur kida fa sharafi li ra alt jariya wa adanna fi shi bi أتيع فعل فاعل والله مفهول وحرف عطف أتيع على فعل فاعل الرسول مفهول يقول وحرف عطف أولي معدو فالرسول يعني أتيع أولي فإن هذا مفهول أو هي أولي علامة النفة أمري جيدة مظاهر إليه من كم جار مزورة محل من صبح حاوة يعني أتيع شوكا من كمية بيانية أولا وقتشة فزحتها فيها أتيع أتيع الله وأتي الرسول وأول الامر حال كونهم منكم. فهذا من؟ ختان يعني كيف؟ يعني أي أحد الذين آمن يصدر عيادته. أن نون التسمية مكسورة أبدا. بذلك نون التسمية هنيشة مكسورة. ولون امشي غاثا انو نجاح في شمشه مفتوحه يجي الرجلان مسلمونا وهما يسقطان عند الاضافه هل دونونك يجل وقتك كاذا فبكرين لا كفن يجي جاءني غلاما زيدين ذو كركين زيد هات البليمن كالغلامان هو فاعلك الفتى على مدى الرقيه وقتي اذا فما تجل من وليد زيد سيجلنا كذا يا جاءني مسلمون نسر عصومان من مثل هو إذا فيما ترجع بلاي النسر كمية مضافئة إليها إنك الإضافة ذات السلاح نونة كثميونة نونة كثميونة إذا فالإضافة دعك فيه إن شقة علي مهمك أصبحت الآن ثمي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقون قو تباكت و تباكت و تباكت و تباكت تباكت بصبر و مقاوض المقاوض المسئلات تباكت باتصال و تقوى صلاة عنصر صبرك صبر كيراني بآقائي لا روي أقدو لروي تحمل نظوره و تباكت صبري كصلاة عنصرك آقائي كاتو روشني كاتو إنه جزء سركز قليل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 نوجرب تفسير إضافة لا كثير. الرابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة أميند الإعراب بتقديره. أن يشرح سحارةك إعرابي مختلفة أما بتقدير. بفعل. ويختص بالمقصور أميند إعتذار المقصود مقصود جز وهو ما آخره ألف مقصورة. هاي كلمة عفريت ألف مقصورة.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 اسمك في عقلك ألف مقصود رئيس وموسى إعجاء موسى رئيس موسى مرت بالموسى تقديرا مرفوع تقديرا مصود تقديرا مجهور وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير التسمية والجمع المذكر السالمي وهو إخساس هزب كلميك أو كإذافك اليادي بلا ياء المتكلم؟ أما أو كلمة تسمية والجمع المذكر السالم للي وغنامي غنامي كلمة كثيرة سنئذ نجح مذكر السالمة إذا بقي بني متكلم. أما تونك ية مقتدي كثري مع قبل قيام مي مكان هالاتحاد كسرق بالإجبار في آذ. كده يمكن كثري, من كثري مناسبات. أنا كسرقان مي مكان بورجيري كتناسبية تبي يكة لها كدرس. أنا إعلامي لهالاتحاد كتقديرية. رجاء غلامي رأيت غلامي مررت بغلامي. جاء بعض الاشتباه أن وزن لحرقة الجرة كسرت إيكالد يتقديم ليه عشان كسرت لا تبيك لاها ويجي غلامين جاب يك تيتمليا يعني إجبارنا ويجي عامل حفرة جرة كديتمليا يتكسرت بإجبار دا دي طيلة المناسبات ده رتجم مبني كرجل صلب إيه بيجي إجباره وكسرت إيكالد الإعلامي لا ظاهر عليه. قد بغلامي أو كثري كثري إعراب مياه كثري مناسبة تقديرا مجرورة ورجعني موسى غلامي رأيت موسى وغلامي مرد بموسى وغلامي جاءت كثني يوم جاء عم سالم إن وفيت زحيات إعرابي أن شانوي دمجنجي أن يكون الرفع لتخدير اللهمتي والنصبو بالفتحة نحظا والجر بتقدير كفرتي. نوعا كمان كقاله الرؤيا غمزوا لتقديره حاره النسب فتحته للنفدي اذا تكلف صفحاتك في نزع اليك وللجرج اربكسرت تقديري تقديره يندم تقديري هز نفدك ويختص بالمنقوص اضرا كلمات منقوصه منقوص وهو ما اخره ياء مكسور ما قبلها ايش كلمات كاخرتي يائه كما قبل يائته مكسور ايه له القاضي أولا آخر هي ما قبل إيكيش زادوك مكسورة وداعي والشاكي يجي جاء القاضي يتناجي قاضي يو لما استحموا الله كان إيكي سينا قاضي فاعل تقديرا مرفوعة ولي رأيي القاضية فالحاجم كخفيفة ذاهر الأكاتب يجي قاضية مفعولة لفظا منصوبة يجي مررت بالقاضي إذا قاضيين يجي أو تكتبه أو تقديرًا مجرى. أصايم الخص بالسنة. تفيد لهم أن يكون الرفع بتقدير الوادي والنفس والجر برياء لفظاً. <تصفيق> حالة الرفع جاءوك لبعنويته وتم تسنى وجمع مذكر ثالث ومذكر مثل هذا كذا. حالة الرفع بتقدير واقوى. يعني حالة رفع تعبيرية ولا شيء مقدرة. وللنفس جر لفظي ضيئ. نشر. يختص بالجمع المذكر الصالم ولم بعض الآيات المتكلم اختصاص هذبه الجمذكر الصالم كإذا فك جلالي متكلم مثلا لما جرى من المسلمين إذا فك الجلالي متكلم لن يكون معنا جنة أبغى أرجع لكن المسلمون مثال من نور متكلم شيء نقول هذا بيتا، هذا مسلمية، و يك به مسلمية، عشان، مسلمية لحالات الرحمه النذرة، لعرابك يبشر بمواقيتة، مقدرة، تلقى لا أطروه هو كقلب وبيه، أما اذا مسلمين الحرارة الناس مجرى نمسلمون إذا فكروا لأي متكلم مسلمين دون تهلاوة هي كما قال علامة الإعرامية هذه علامة الإعرامية هي دغمية مسلمية أعني أولاك الدرم هو من قلب لوعونية هذه هي أصليتها هذه العرامة الناس هي إيتر أعنيا اصله مجردة أصله يعني المسلمون وعلى ويّي كانون بذلك بذلك اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة لماذا على عربية أن نسرقها أخي كانواووية لكلمتها كله هنا سوء أولا تجعلها ساكنة شايفية فقلبت الواوية ورقاق البوثة ياء, ياء. في الياء إضغام خيال ياءتها واضغمت بالكثرة مناصرة للياء جمع <زمي> مسلمو أو ميماتها مزمومة نبرد ياكتن كجيه مقتدي كتير مع قامن قياد مسلمي مكسور هو فصار مسلمية. لا مسلمية ما جدولان هي أولتين وو وو يعني تستقبلن بعض جاءني مسلمية ونورخي لرأيي مسلمية. عمية أول مسلمية هدية مسلمين كعلامة لفظية يا نبي مسلمية هي علامته جرك هذا نفسي فتلا نفسي جرى إيجي عربي من أما واو. إذا نوعي ترى الاسم غير منصرف. غير منصرف بجهد الضوار خالبه كالتدريسة نخطي بخريطة دولة وفاشة كالوقت طلبية كتبت هذه الفتاكاتة خلال درع علم النقص لا أولا وفي تسابق ذلك لأنه قد نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ذهني مجهد في البعض غير ينبوي في كلش امورنا ديي يوسف درس سينجو تاوكر درس ششو درس حرف عنده درس كبحث بحث غير مو زرف يعني في انتجيهيه مناسبه بريدكم تمشي ان شاء الله لازم نخش له كبحث فعلاً غير موترف مؤقتا لحتى لكن وقت هذا الزين مشوار سالم ودروز في ان شاء الله كان الدرس الثامن المقصد الأول في الأسماء المرفوعه وهذا أن أجهز لغاني لذي مقصد, مقصد قصد يقصد و كي مكسورة وقت مفعيل المقصد الأول في الأسماء المرفوعة. قصد أول وحدة عندما بوحد. شيء اسمه ليه وهي ثمانيه أقسام. أشتق الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله. مفعول تناو فعلياً بريعاً. أينه يفعل؟ المبتدا والخبر. خبر إن وأخواتهما. يعني خبر حروف المشبات المفعل. اسم كان وأخواتها. يعني اسم أفعال ناقصه اسم ما و بليس خبروا التي لذي الجنس أمانا مرفوعات <تصفيق> القسم الأول والفاعل او أوحدة مختلفة الأولى أولا فأنت أولا فأنت أولا نحو تقصيلي لإقدار الشيء الشيئة او زياد الشيئة أولا فأنت أولا أو هشت ندار مرفوع هل مرحبا فيك لرائزة فأريد للجريف ويا دائما ذا يبني ذا قوامل كل اسم قبله فعل أو شبهه يقوم به الفعل ويصرد إليه فما تعليم فاعل؟ كبار يجب هل اسمك؟ كبير لو فعلك لا شغف فعل شغف فعل يعني اسم فاعل يا اا هيك مثلا ما فعل ما فعل يعني شو شبهه اولي كان فاعل فعل مرفوع كان يا فهمت التفضيل اول شيء بتعرف اسم مفعول شو اسم مفعول نائب فاعل مرفوع كأنه فاعل فالاسم المسقول لراي تجوز شبه فعل فاعل حاينه حنبو حاينه هل اسم الكبر لو يصير على قرار بده يشبه شو اوان بحث عوامل عثم عامل القياسي الفعل مطلقا لي اسم صاعد على تبريد مصدر أماني يعمل وعمل فعله المعلوم في خلما يعمل عمل فعله المعلوم كلاً أجل بلا أعمل اسمه وقال بجرد المصرع أن تفاعلية كان الجو شفافي عنه يعني, يعني يقوم به فعل ك فعلك قيام وجودي أو سلي أو اسمه وقت يجي جاء زيد جاء أو هاتم قابل تصور راتبية مجانب زيدو ولا هاتم شو تصورك بأوي كزيد يتصورك يقوم به الفعل يعني فعلك قيام وجودي تحقق خارجي كي أو اسمه قابل تصوره قابل تحققه ويسمر إليك هو أو فعل نسبة أدريات غير الله او اسمها يعني فعل كائدة المسند فعلي كائدة المسند فعل إليه فقام خالد قال خالد قام فعله خالد يتفعله إذا كانت تعريفة من تباقين بذلك خالد اسمه ماذا؟ فعله او فعل اسمه قام فعله قامه إذا تصورت بيه مجلد خالد او تصورتك ماذا او تصورتك في ويكال خالد بيه او یرویش قیام نسبت دریا تنها خالد قانع به مصند یا مصندم دیهیش که ایجند خالد وقت مصندم ایلهی نسبت درادش دریسوی او یا این خالدون قائم ابوه لیرا مثل من ابوه نخالد شماره خودش خالد لعیدرای جمله و هر کیتر ارثا مفتده اسم کلا اول و قرائیت مفتده همیشه فعلیا فصل فعل اول و تیز جای اسم فعلی أني أشاهد نجاد فعل يا شديد فعل عواد ذكر بكرية علب شوريه أو اسم قبله فعل أو شبهه فعل يا شديد فعل يا شديد اسمك اسم الخالد جذي قس للنفال خالد قائم أبو هو خالد المغتدة قائم الخبليه إيه أبوه جز أبوك بشوق قائمها في تواجه اسم بشين قائمها فيك الشد فعل يعني ففعلة بيقوموا ش عمله بها قائم الاعمالات خالد يقوم أبوه يد خالد قائم أبوه اذا قائم يعمل عمل فعله المعلوم فهل يقوم به لرا ابوه فاعل علامه رفع هي واو فاسم ظرف لهم قلل مزوره جد لي اي جمله قائم الخبر وابو فاعله يا سعيد سعيد ما زار سعيد خالد سعيد ديدار لخالد لكن ما كما ينفي زار فعل ماضي غير سرفص صحيح الفاعليه خالدا يدا مفعولا منصوبا يرى ادرا زاره فعل اا صحيح يتصور ان بيقول مثل جهولته كباني فعل لازم متعدي جهه وقع هو فعل لازم زار وبفعل يتعديك مفعول به منصوب وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهرا كان نحو ذهب صعيد أو مضمرا نحو صعيد ذهب هل فعلك ناشاري فعل المرفوع؟ لا, لا كده في الديزة في الديزة في الديزة بدّاً شارنيا جاء لاكن تكليسا جاء نفير جنسة بد اسمك يو مبينة ذرف ومحنّة موصوبة وغير أكرهها في الدين جاء خبركه مش محزوفة إن لا بدّ موجود شار موجود ميا إن أولاً كيف تفعل فعل ناتشاري أشياء فعالي كيف تفعله؟ مرفوع جايز مظهر مبهر مظهرياً اسم ظاهر وك ذهب سعيد ذهب فعل فعالي اسم ظاهر مرفوع يتبعي يا مظمار بيان الغمير بي سعيد ذهب فلنذاب سعيدون ذهب, ذهب. إشتبعنا كان فعل فعالي ما اسم وإسم مبتدا ومرفوعة ذهب فعله إذا ذهبك فعله فاعلي قال لك يجيب فاعلي كزمير هوس كمستثرة مو الزهبه مرفوعة على جملة هو صعيد جملة الذهبه محلا مرفوعة به صعيد وإن كان متعديا كان له أيضا مفعول به منصوب أي فعل جشبه المتعدي به مفؤول به كي هذك منصوبا وكخالد زار صعيدا تركيبه كي كام خالد لجل مفتدأت مفتوعة زارة فعلا فعيلة مستطرة بقوة تكاشر ابو خالد جملة زارة ينسى فعلة فعيلة خبر بو خالد محل مرفوعه فعيلة بشر مفؤولة قفلة منصوبة أيضا فعلا هذا الأولى بزارة تركيبه مفعول مطلق عن نمارك تركيبه أيضا الجمعة الجمعة قائية تركيب ثانثي يجل حامله في شهر شمس الزفاف أضاء يوما. فإن كان الفاعل اسما ظاهرا وحدا فعله أبدا. أي الفاعل كما إسم ظاهره هميشا فعله كبس مفرد ذكري. واحد يرد بسورة الرحيم واحد الصيغ مفرد ذكري. يجي درس, درس, الزيدان درس, الزيدان درس الزيدون درس الزيداني درس الزيدونا. فاعل تثمير الجمع بوسع لكب سويته المفرد أميليتو واني أغيري الأواربات زيت دنسي خونت دو زيت يا جن زيت وإن كان الفاعل مغمرا وحد الفعل للفاعل الواحد نحو زيد درس ويصنى للمصنى نحو الزيدان درس ويجمع للجمع نحو الزيتون درس إذا أجل هذا فاعل ذاهره في كل سنة نقصد التسيا والجنقيا مفرد فعل فعلت إيش؟ أقولي مثلاً فعلت كم مفردات؟ جيزا زيد درست. جزء زيد مفردات درست فعل هو؟ جملة درست فعل درست هو ترى إذا بجملة محل المفعول تقرأه وزيدون. يسون اختياري الزيداني درست الزيداني مفردات. مبدلاً مفعولين الف في علامته رح كيا. زيد طب الزميل صاحي الجرافيك دونك الزميله كذا جات زيدان تثميل تثميل تثميل. هادية. هو زي ايه هذه هو شنو هذا هو الزيداني كيف تصميم طب تشي دراسه كان على علامات تصميم الزميله اشيده ابو زيداني خاص لا توجهكم انت قاعده كاين سنتبيين بيجين اكل جمله من بصوره فعل وفاعل و كتابه فزيه مفتنا مفرده خضيح مفرد به فأثنية به أشياء تثنيئ به جمعه جمع بأشياء جاوبه جمع جاوب إيشاء وسيجئ الزايدون درسوا زايدون مفتنات الجمعة درسوا فعلا وفقا عليا محل وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا إذا هذا الفاعل مأنفا حقيقيا مأنفا حقيقيا مأنف حقيقي وهو ما يوجد بإذائه مذكّر، مع حقيقي سحققي أو من الحيوانات. إذاء يعني مقابل. للمقابل أو مذكّر لا. في حياة جم موجود. الحيوان الذي حياة. لا هي حياة. أجل هذا الفاعل مع أن سحققيه الفعل أبدا. فعل كما هنيشة، مع أن إن لم يقع الفصل بين الفعل والفاعل. أجل هاتو فاصليك لبين فعلوا فاعلوا وعقبوا ماذا قامت هندون؟ قامت هند كفاعلقية درجة الاجترية هند مؤنات زينب كلسون كبرى عد ما يجنانا لمقابرة هندون وذاتب التخلص وقت اللي يأتي هل فاعلقية الاجترية يجب سيغي مؤنات قام زيدون هندون أه. أعطيكم كلاما أما أجل هاتو فاصلة تستبين لما يلتعون فاعلة لأنها ترواها جباً سأرى قامت هندول. أجل فاصلة تستبينها تلواها جميعا أجل ترواها بيجي قامت في المدرسة اليوم هند سأرى في المدرسة اليوم هندون أجل بيني بينها نكفت واجبا حتماً بتتأني كذلك والفاقل بيني أنا كفتو واجبني مليا جائزة أم تلك تعنيسه أم تفكيره ويتر وإن لم يتصل أما سيأتي أجل ما تتصل لبيني فاقل بيني أنا ما تفقوق ما والمعنى جاز التفكير والتعنيسه أما سؤالة المذكرة للذكرة للذين أما سؤالة المعنى جائزة نحو درس اليوم هند امرو هند درسي خند أوساء أتواني بجي درسة اليوم هند وللأيام تدرس تدريجيًا، تدرس تدريجيًا درست، وإن شئت تقول درست اليوم الهندارية في جيوب أرجلي. وكذلك يجوز التذكير والتأنيس في المأنا سلغير الحقيقي تفكير تأنيسك لما النفس غير حقيقية جاهزة، ما النفس غير حقيقية؟ كلماتك كلم قابريا مذكرين في حياة موجود فيها. أما عرب لبعض تناسب الزميل المذكرين في بنوادو زميل ما النفس يبوعادو. وأنا فينيشين مؤنث غير حقيقي مؤنث مجازي. والشمس على وقت الزمنية وادو بها بهاي وادو زمير مذكر وبرادو ما أنثي حيث بيجي طلعة الشمس. مذكر هنا ما أنثى مجازية تنبية طلعة الشمس. هتسيب الرسم. تطلعات يا في هذا إذا كان الفعل مقدماً على الفاعل بل استدم أن الزغيرة حقيقي أبو وقتك الفعل كمان مقدم في اليسر فاعلك وأما إذا كان متأخرا أنف الفعل أما أجل فعل فعلتك فاعل